وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى وَدَعَتْ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ووجدك